يريدوني إما أسيراً أو إما قريضاً وإما قتيداً لا أنا بأولهم شهيداً بينا بينا هو الحصى منه زهرة من زهراته وجبل من أشباله بيرفع علم فلسطين فوق أضواء القدس فوق عازم القدس وكنائس أكون شهيدا من شهداء <تصفيق> <تصفيق> في كل معاركنا لقد انتقطنا في كل زفتتنا وشوارعنا كانت انتصادة مباركة كانت انتصادة الحجارة multimassamaan kun福irgasilla l Lectivo� اسم الشعب العربي الفلسطيني قيام قيام دولة فلسطين خوص عرضنا الفلسطينية خوص عرضنا الفلسطينية وعاكمتها القدس الشريف